لآن, لآن القرآن أ موسوعه ا ل ن ا يا ا ل س ي ن آمنوا للعلوم ن الاسلاميه ي م ع و ن إن شر ا د و ب ع م و ن و ل و ع ل ل ل م ا ه فيهم ي خ ر ا ل س م ع ه م و ل و أ س م ع ه م ل ت و ل و وهم ا م ع ر ض و ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا ا س ت ج ي ب و ا ل ل وللرسول ه ا ك م لما ي ح ي ك م و ا ع ل م و ا أن الله يحول بين ا ل م ر ء وقلبه و أ موسوعه النابلسي ت للعلوم ا ل ن س ل ا م خ ي ه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون. تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم. فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات و ر ز ق ك م من الطيبات لعلكم الطيبات ت ك ش ر و ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تخونوا ا ل ل ه و ر س و للعلوم وتخونوا وأنتم أماناتكم ت ع م و و ن م ا أ ن ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م فتنة وأن ا ل ل ه عنده أجر يا أيها الذين آ م ن و ا ت ت ق و ا ا ل ع ه ا ل لكم ف ر ن ا ويكفر عنكم س ي ئ ا ت ك م ويغفر ل ك م و ا ل ل الفضل ل ه ذو ا ع ظ ي م و إ ذ ي م ك ر ا ل ذ ي ن ف ر و ا ليثبتوك ي أو ق ت ل و أو يخرجوك و ك ي م ك ر و و ن ي م ك ر و ن و إ ذ ا دتلى عليهم آياتنا عليهم قالوا ق إلا اللهم ان لو كان ل ن ا مثل هذا إ ن هذا إ ل ا س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و إ ذ قالوا اللهم إ ن كان هذا الحق من عندك شركه الهدى حجارة شركه دعويه ذ ب أليم م ل غ ي ع ذ ب ه ح ي ه م ذات مضمون اجتماعي الله ذ ب ه وهم م س ت غ ف ر و ن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 ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ينفقون أ و الاسلاميه ه م ل ي ص د و عن ب ي ل ل ه فسينفقونها ث تكون ع ل م حسرة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 موسوعه النابلسي ر و للعلوم ا فقد ض ت سنة الاسلاميه أ و و ل ي ن ق و ه م حتى ل تكون فتنة ك و ن الدين ل لله فإن الله ب م ا ي ع م ل و ن بصير و إ ع ه النابلسي للعلوم ا ل م و ل ى ونعم ا م ي ر